عشرة، استمع إلى أسماء علامات الترقيم وأعدها ثم لاحظ أشكالها أنا نقطة أنا فاصلة أنا علامة الاستفهام أنا علامة التعجب